بوك تو دواتست شطير أربع وعشرون المواعيد المواعيد تسبازنيو سيناوتوبوس؟ هل قد فاتك الباص للتو الحافلة؟ هل قد فاتك الباص؟ يا чакала цябе لقد انتظرتك للتو نصف ساعة. لقد انتظرتك نصف ساعة. وتيбе няма сабой мабільнага тэлефона. الا معك هاتف جوال؟ لا يوجد معك هاتف جوال. Калі ласка, наступны раз не спазняйся. كن دقيقا في المره القادمه. Наступным разом їдь на таксі. خذ سياره اجره في المره القادمه. خذ سياره القادمة. Наступным разом возьми парасон. خذ مظله مطر في المرة القادمة خذ معك مظله مطر في المرة القادمة زاوترو ميني няма працы غدا عندي عطله هل <تصفيق> سنلتقي هل سنلتقي غدا, <تصفيق> هل سنلتقي غدا؟ ناجال يا زاوتر ني لا يناسبني يوسفوني غدا لا يناسبني وع تابي وجو هل قد خططت لشيء في عطله نهاية هذا الأسبوع؟ هل قد خططت لشيء في عطله نهايه هذا الاسبوع ти قد صرت متواعدا او قد صرت متواعدا я пропоную зустрітися на نلتقي في عطله نهاية الأسبوع اقترح ان نلتقي في عطله نهايه الاسبوع <تصفيق> هل نقوم بنزهه هل نقوم بنزهه دعايو يهديم نا بلاش هل نسافر إلى الشاطئ هل نسافر الى الشاطئ دعايو هل نسافر إلى الجبال هل نسافر الى الجبال سآخذك من المكتب سآخذك من المكتب يا زايهدو па тебе من المنزل سآخذك من المنزل يا заберу тебе зпрыпынку من محطه الباصات الحافلات سآخذك من محطه الباصات